قال النظم رحمه الله تعالى مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى أو أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما من أقسام الحديث أيضا المسلسل وهذا هو القسم الثامن في النظم وهو اسم, وهو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة هذا في اللغة قال مسلسل قل ما على وصف أتاء يعني أن الرواه اتفقوا فيه على وصف معين إما وصف الأداء أو وصف حال الراوي أو غير ذلك والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعا لأن التسلسل قد يكون فيهما وفي أحدهما دون الآخر إذن المسلسل ما أتى على صفة معينة من أول السند إلى آخره وقد يكون مسلسلا بالقول أو مسلسلا بالفعل فالمسلسل بالقول كالمسلسل بالتحديث أي أن كل واحد منهم يقول حدثني حدثني والمسلسل أيضا بالقول كالمسلسل بالسماع كأن يقول سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلان إلى أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون مسلسلا بقول خارج ومثل ذلك حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك فإنه تسلسل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أحبك ومعاذ قال لتلميذه إني أحبك وتلميذه قال للثاني إني أحبك وقد قال لي فلان إني أحبك وقال لي فلان إني أحبك إلى أن قال قال لي معاذ إنني أحبك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك فلا تدع أن تقول الدبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهذا مسلسل بهذه المقالة إلى أن وصل إلى الصحابي يعني من أول الاسناد إلى الصحابي كل واحد منهم يقول لتلميذه إني أحبك وهناك حديث مسلسل بالأولية وهو أن يقول الراوي أن يقول الراوي حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه إلى أن يصل إلى الصحبي فهذا مسلسل بالأولية وأصح مسلسل, وأصح مسلسل وجد هو المسلسل بصورة الصف كما قال الذهبي وابن حجر والسيوطي والسخاوي وهو في أسباب النزول رواه الترمذي والدارمي وأحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه والحديث قال فيه الشيخ شعيب الأرنقوت اسناده صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه فقلنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى فلم يقم أحد منا فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فجمعنا فقرأ علينا سورة الصف كلها وفي لفظ في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام أيضا قال تذاكرنا بيننا قلنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله وهبنا أن يقوم منا أحد فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا, رجلا حتى جمعنا فجعل بعضنا يشير إلى بعض فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح لله ما في السماوات وما في الارض إلى قوله كبر مقطاً عند الله قال فتلاها من اولها إلى آخرها قال فتلاها علينا ابن سلام من اولها إلى آخرها قال فتلاها علينا عطاء ابن يسار من أولها, من اولها إلى آخرها قال يحيى فتلاها علينا هلال من اولها إلى آخرها قال الأوزاعي فتلاها علينا يحيى من أولها إلى آخرها كلمة من أولها إلى آخرها هذا هو المسلسل هذا هو موضع الشاهد فعبد الله بن سلام رضي الله عنه قرأها على تلاميذه وابو سلمة وياحى بن ك أبي كثير والأوزاعي ومحمد بن كثير والدارمي كل واحد يذكرها يقرأ الصورة حتى شيخ ابن كثير قرأها عليه وحديث أيضا من أصح الأحاديث التي ذكرت في المسلسل الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يقول الراوي وهو أول حديث سمعته من الشيخ من شيخي مثلا يقول حدثني فلان وهو كذا كذا ويذكر الحديث وما يقول وهو أول حديث سمعته منه وفائدة المسلسل هو التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية وقد ذكرنا أمثلة ومن الأمثلة أيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقد تسلسل هذا الحديث وصار كل راو إذا أراد أن يحدث به غيره قال لمن يحدثه هذه الجملة إني أحبك فلا تدعنا أن تقول إلى آخره فهذا مسلسل لأن الرواه اتفقوا فيه على هذه الجملة وكذلك لو قال حدثني على الغداء ثم إن هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء فقال حدثني فلان على الغداء قال حدثني فلان على الغداء إلى آخره فنسمي هذا مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة، فأدوا، فادوا، فادوا وهم على الغداء، وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، بحيث أنهم كلهم قالوا أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضاً مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني. قوله مسلسل قل ما على وصف أتى. يعني أن ما أتى على وصف واحد من الروات سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراوي فإذا اتفق الروات على شيء إما في صيغة الأداء أو حال الراوي فإن ذلك يسمى مسلسلا قوله مثل مثل أما والله أنبأ الفتى أو أنبان الفتى مثل أما والله أنبأ الفتى وقد ذكرنا أو تقدم هذا المثال كذلك كذاك قد حدثنيه قائما وهذا المسلسل بالفعل كأن يقول حدثني فلان وهو قائم قال حدثني فلان وهو قائم إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون مسلسلا بفعل أجنبي كأن يقول حدثني فلان متبسما أو حدثني فلان وهو يضحك قال حدثني فلان وهو يضحك. قال حدثني فلان وهو يضحك أو وهو يبتسم إلى أن يصل إلى الصحابي فيكون هذا مسلسلا بالفعل. فهذا يسمى مسلسل. فصورة المسلسل هنا هو الفعل. ومثله مثلا ما لو قال حدثني فلان وهو مضجع على فراش ثم اتفق الرواة على مثل ذلك فإنه يكون مسلسلا بالفعل. ولو أن الرواة اتفقوا في رواية حديث أبي هريرة في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتدخل الصدقة يا رسول الله أعلى أفقر مني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة حتى تبدو نواجزه فنسمي هذا أيضا مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة وهي الضحك ما فائدة ما هي الفائدة من معرفة المسلسل نقول إن معرفة المسلسل لها فوائد هي أولا هو في الحقيقة فن طريف حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائم حدثني وهو يتوضع حدثني وهو يأكل وهو يبتسم حدثني ثم بكى فهذه الحالة طريفة وهي أن يتفق الرواة كلهم على حال واحدة ثانيا أن في نقله مسلسلا هكذا حتى لدرجة وصف حال الراوي فيه دليل على تمام ضبط الرواة وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين رواه فهو يزيد الحديث قوة ثالثا أنه كانت تسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة وعبادة مثل ما في حديث معاذ إني أحبك في الله فكون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك كان هذا مما يزيد في الإيمان ويزيد الإنسان قربة ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى لأنه من أوثق يرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فالحاصل أن المسلسل ما اتفق رواته على صيغة أو على كلمة تتصل بالرجال أو تتصل بكيفية الأداء فتسلسل كأنه انجر من هذا إلى هذا والتسلسل أصله التجاذب تسلسل القوم يعني تجاذب يعني صاروا كذا وكذا وكذلك تسلسل أي ترقى من كذا إلى كذا وتسلسل هذا العمل يعني نزل من هذا إلى هذا فأخذوا منه هذه الكلمة وذكروا في الأحاديث المسلسلة أنها غالبا تكون ضعيفة أو يختل فيها التسلسل كثيرا فيحتاجون أن يأتوا به بصورته فينخطع في بعض الأحيان فيقع فيها تساهل أو يقع فيها شيء من الجواية بالظن أو ما أسبه ذلك والله أعلم